أنسى المدين الشرفة وبعد إخوة الكرام ومازلنا مع تصوير دس... وفي إطار الغي جل فعلا ولوطا آتيناه حكما وعلا بلغ المدينة إلى قوله جل فعلا ولوطا حكما وعلا ونجعناه من القرية التي كانت عملوا خبائس إنهم كانوا القوم الزوئين فاسقين وصلنا إلى قوله دلة دل له السحق ويعقوب وخلنا هذا من شكر الله دلة فعلاء والله شكور والله شكور لما كان ابراهيم عليه السلام أمة قانتا لله حنيفة يدعو الله وانصر التوحيد وحقق قضية الكلن الكبرى الله جعله شكر له وكان قد عاش دهرا ينتظر الولد فلما نشر التحييد بين الناس وبلغ الرسالة وأت وأتم ما كان عليه كما قال الله تعالى وإذ قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم هنا قال إن إني جعلك للناس إماما قال أم ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فشكر الله له والله شكور <تصفيق> فجعله أبا الأنبياء واتخذه خليلا كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ورزقه الله دل جعلاء ومن وراء إصحاق يعقوب وكان أنبياء بني هذه نادي سلالة الطيبة المباركة, المباركة وقدر الله له إسماعيل عليه السلام وهو أبو محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله جل فعلا أن الصلاحة من الله وأن الفضل من الله وكلا جعلنا صالحين وكل جعلنا صالحين الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون يهدون بأمرنا وأحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وبأن أن الأصل لذلك هي أولية الله وأن الإنسان ليس له من الخير إذا ذلك وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله صراح وفعل الخيرات بوحي من الله جل فعلان صراح وفعل الخيرات بوحي من الله جل فعلان هو الذي وثقهم لكل خير فمن واجد خيران فليعلم أن الله جل على قد وثقه لهذا الخير فليحمد الله عليه وليثبت على ما هو عليه وليعط عليه بالنواجد ليفوز ويحوز الفضائق فذلك قال الله تعالى واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام لذلك الله جل وعلا يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء وهو العليم الحكيم فقال الله تعالى أن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما والظالمين أعد لهم عذابا عليما الله تعالى ولوطا أتناه حكما وعلما ونجيناه من التي كانت تعمل خبره ولوطا أتناه حكما وعلما وانظر أيضا كيف الله شكوه فإن لوت عليه السلام هو الذي... الذي تبع إبراهيم عليه السلام هو الذي آمن به كما قال الله تعالى وآم... فآمن له لوت قال آمن له آمن له لأنه اتبعه وهاجر معه وانقذ الله جل في علاه. فشكر الله له وأوحى إليه إذا قال وَلُوتًا أَتَنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا هنا النحات يقولون كيف يبدأ بمنصوباً وَلُوتًا فاتصب لوت على فعل مدمر التقدير وأتينا لوطا والبعض قال منصوب على واذكر لوطا ونموجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولوطا أتناه حكما وعلماء الحكم قال العلماء هو النبوة وهذا ما قاله ابن عباس وهو الظاهر أن الحكم الذي أتيه أتاه الله على لوطا هو النبوة فقيره في قوله ولوط اتيناه حكما الحكم والفهم والعقل طاله مقاتل والحق ان الحكم والنبوءه والعلم هو الواحد الحكم والنبوءه والعلم هو الواحد وانظر هنا اشوف قال واتيناه حكم وآتينا حكما واتينا أتيناه حكما وعلماء حكما وعلماء ولتعلم أن فضل العلم هنا الآن فإن فضل النبوة بالعلم والوحي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلاقة بين الأنبياء ومعين العلماء الذي يفرق بينهم درجة, درجة الوحي والوحي يستوعبونه لأنهم لا يكونون علماء إلا بالوحي ولا ولا يعلمون الناس إلا بالوحي ولوطاً أتيناه حكماً وعلماء <تصفيق> تعالى ولوطاً أتيناه حكماً وعلماء ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبأة وأما القرية هنا فهي سدوم والمرد أهلها قالوا أن الجناه من التي كانت تعمل الخبائس يعني الجناه من أهل هذه القرية اهل الفساد الذين كانوا يعملون الخبائس والمقصد في هذا الكبير العظيم التي كانوا يأتونها أنهم كما أنكر الله عليه في الكتاب أنهم يأتون رجال شهوة من دون النساء أنهم كانوا يأتون شهوة من دون النساء لذلك انتقم منهم الله جل فعلا شر انتقام عندما جاء الملائكة وهم جاءوا يورعون إليه وهو يقول أليس منكم رجل رشيد الله تعالى اجناهم من القريه التي كانت تعمل الخبائث وكانوا كما قلنا ياتونا رجال شهوه من دون من دون النساء لذلك سماهم الله جل قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين كما قال الله تعالى في اي صورة اقتربت الساعة ذكر الله لعلى ما حدث لقوم لوت في صورة القمر نعم قال الله جعل عندنا شعلا نقونا نجلناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك دي من شكر ولقد أنظرهم بالشطة فتماروا بالنظر ولقد روادوا عن ضيفه فتمصنا عيونهم فذوقوا عذابه ونظر ولقد يسرنا الثلاثة الذكر فهلنه فكروا يعملون الخبائث واتون الرجال شهوة من دون النساء ولما جاء الملائكه الى لوط عليه السلام نقب لهم زرعا قال ذلك قال هذا من عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه وكانوا من قبل يعملون الخبائث كما قال انسمم ورحم الله أخي لوطا إنه كان يأوي إلى رفن شديد إنه كان يأوي إلى رفن شديد ولذلك الله تعالى ولوطا أتناه حكما وعلمان ونطيناه من القوية التي كانت تعمل أو خبائص آمه إنهم كانوا قوم سوئين فاشقين وأسوأ ما كانوا كما قلنا يأتون رجال شاوة من دون, من دون النساء فاسقين فرجوا عن طاعة الله جل في علاه قال الله تعالى وأدخلناه في رحمتنا إنه من أصفرح وأدخلناه أنجيناه وأدخلناه في رحمتنا رحمناه جعلناه نبيا مرسلا وأنقذناه من القرية التي كانت تعمل الخبائد وأنجيناه في رحمتنا إنه من الصالحين كان هذا أيضا تعليم لمن نجاه الله جل في علاء فكأنها المسألة أراد الله جل على لكل مؤتبر إن, أن يعتبر وأن يعلم بأن الله جل في علاء كل صالح لا يتركه ولا يضيعه فالصالحون هم أولياء الله جل في علاء وإن الله لا يضيع أولياءه الصالحون الصالحون لا يضيعون أولياء الله للفعلات الصالحون لا هم أولياء الله والله لا يضيعوا أولياءه كما قال جبريل لها جبريل قال إن الله لا يضيع أولياءه رجال الشيب قال أدخنا برحمة إنه تعليل وتفسير فكل صالح لا يضيع ولو ضيع الله ذلك عليه. وشكرا وصلاح الماضي يعرف من غاربه حاله. واعظم الصلاح ان يلتزم الكتابة والسنة ومن غلبت طاعته على معاصيه فهو الصالح من غلبت طاعته على معاصيه فهو الصالح الصوت موجود يعني ممكن نمر على اماكن كده الصوت ممكن يخل بعض الشيء فارجو ان نعم جاء حدث شيء في مع... الصوت موجود وقناه في رحمتنا انه من الصالحين وهذه كما قلنا دلاله على القياس وعلى ان الشرع لا يفرق بين المتلايين وكل صالح له حكمه كل صالح له حكمه كما أن كل ظالم له حكمه كما وقع وقع العذاب وانكال العظيم بقوم لوط قال الله ذلك علاه وما هي من الظالمين ببعيد قال وما هي من الظالمين ببعيد فهنا قالوا أدخناه في رحمتنا إنه من الصالحين ورحمة الله الجنة أيضا فيدخلون الجنة رحمة الله جل فعلاء يرحم بها من يشاء كما قال الله تعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وأتغنه في رحمتنا إنه من الصالحين وكان هذا تعلينا كما قلنا بأنه لا يستحق رحمة الله جل فعلاء إلا من كان صالحا شبون ذو الله جل فعلاء قال ثم أورثنا الكتابة الذين استطينا من عبادنا فمنهم ظالم النفسي ومنهم مختصد لآخر الآيات تقسموا ووضع على الى اصناف ثلاثه ظالم النفس مقتصد سابق بالخيرات وعليكم السلام طاب السلام وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستدبنا له فنجيناه ونوحا إذ نادى من قبل فاستدبنا له فنجيناه أهله من الزرب العظيم يعني واذكر نوحا هنا منصوب على ذلك يا محمد واذكر نوحا وكما قلنا بأنه ظاهر على يذكر النبي صلى الله حدث مع الأنبياء ليتسلى ولأنه يختدي بهم وهذا أيضا قد يحتج بها بعض العماء عن الشرع من قبلنا شعر لنا ويذكر الله العالم المحافة مع الأنبياء ويقول من فيمن الله على عبادي بأنه يستجيب الدعاء وهذه كما قلنا إذا كانت للنبي فالأمة أيضا بيانا بأن الله جل في علا يستجيب, يستجيب للدعاء من دعا الله تعالى ونوحا إذ ناد من قبل فاستجبنا له فما من أحد دعا ربه جل فعلا إلا واستجيب الله له وهذه تطمع عباد الله في الدعاء وأن يكون المرء ملازما لدعاء الله جل فعلا فيستجيب الله له قال ونوحا إذ من قتل يعني نادى دعا دعا على قومي ونوحا عليه السلام دعا على قومي وتعجل دعوته وقال قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك انتظر من يضل عبادك ولا يجل إلا فاجرا كفارة رب يخبر لي والوالدي ومنح بيتي أمو منهم ولا تذب الظالمين إلا تبارا فأهلك الله الأرض ومن عليها وما أنجى إلا نوحا ومن كان معه على الإيمان ونوحا نادى من قبل فاستجابنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم والكرب العظيم هنا هو تكذيب قوم, تكذيب قوم نوح لنوح ما كتفيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أظهر, أظهر صبرا عظيما الدعوة إلى الله جلال الفعلاء وأخلص لربه وصدق العبدية ظهر ألف سنة يدعوهم إلى الله جلال الفعلاء وهم يجحدون وهم يكفرون فكان فكان كربا عظيما فنجاه الله منه وأيضا من الكرب العظيم الغرق الغرق لأنهما قال إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر فهنا نجاه الله من هذا الكرب وأغرق الآخرين بل الأرض بأثرها غرقت ونوحا إذ نادأ من قبل فاستجابنا له فنجناه أهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا واعتبرات ونصرناه يعني على القوم الذين كذبوا بآياتنا وقد نقول ونصرناه من القوم ونجيناه من القوم منعناه من القوم نصرة لهم فمنعناه فلم يصل له بسوء ولا بدر ولا بشر والله على كل شيء قدير إذا أراد شيء قال له كن فيكون قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ومنعناه من القوم الذين كذبوا آياتنا انجينا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم هم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين فجاءهم العقاب العظيم من رب العالمين وهو على كل شيء قدير عندما قام فرعون فتح الله له ابواب الهلاك واستدرجه من حيث لا يعلم عندما اتخفى بهم وقال ان هؤلاء شدمه القرعون وانهم لنا نرائدون واننا جميعا حاضرون ساغرقهم من جنات نعيم الى ان يهلكهم الله جل جلاله في النار في مثل ما حينما قال وآمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل ويقول جبريل فأخذت من حال البحر وتعطوه بفمه حتى لا تدركه رحمة الله جل في علاه. فأهلكه الله جل في وأورث بني إسرائيل الأرض بعده كما قال ونريد أن نمنع الذين ستضعفوا ونجعلهم أئمة نجعلهم الوارسين وأما هم قوم كفروا قوم بهد جحدوا بآيات الله جلال فعلاء فعذبهم الله وأغرق الأرض ومن عليها وأنقذ روحا ومن معه على الإيمان الفائد المصبطة الله شكور آمن لوت فاردا بإبراهيم عليه السلام فأتاه الله الحكم والنبوة العطايا العلم افضل العطايا العلم كله داعم مستجاب كله داعم مستجاب هذه برحمه الله تعالى ان الله لا يضيع ااولياء اذا ترى ان الله لا استعيد من وعظه بغيره استعيد من وعظه بغيره والله جعل سرد ذلك ليتعذ الناس ثاني. استعيد من وعظه بغيره فهل يصح أن توكل المرأة المرأة في الرمي إن كانت المرأة الكبيرة السن وما تستطيع أن ترمي لها ذلك. لكن من أداب الرمي كما قلنا أن ترمي لنفتها اولا ثم ترجع ترمي لمنوكلت قاموا جاله ان جنام القراص تلك قاعده تعمل قبائح هل من العمل الذي يردي الخصوص ام على بابها هي من العمل الذي يردي الخصوص جزاك الله خيرا من العمل الذي يردي خصوصها قصد بها بدايه قريه سدوم فقط طيب إلى طائع البخاري